book 2 77 e7 77 77 ارجومنتيرم نيشتو 3 ابداء الاسباب 3 <ثلاثة. تصفيق> ابداء الاسباب 3 زшто не еде لمذا أنت لا تأكل الططة لماذا أنت لا تأكل ترت ابنا يجب أن انق وزني يجب أن انق وزني أص يم زشتة الطابسوابنا لا أكلها لا لأني يجب أن انقص وزني لا اكلها لأني يجب أن انقص وزني زشتو نبييتي بيراتا لماذا انت لا تشرب البيره لماذا انت لا تشرب البيره تريابو د شوفييرم ما زال علي أن أسافر اس نيامدا يابيا защото لا اشربها لأني لا يزال علي ان اسافر لا اشربها لاني لا زال علي ان اسافر لا لا زшто не أن لماذا أنت لا تشرب القهوه لماذا انت لا تشرب القهوه то е студено. Хия берида. Хия берида. Аз няма да го пия, защото е студено. Ла ли е наха берида? Ла ешрабуха ли Защо не пиеш чая? لماذا لا تشرب الشاي؟ نيامم زاخر ما عندي سكر ما عندي سكر أس نيامد قبية زشطات نيامم زاخر لا أشربه لأني ما عندي سكر لا أشربها لأني ما عندي سكر Зашто не едете супата؟ لماذا انت لا تشرب الشوربه؟ لماذا انت لا تشرب الشوربه؟ نسъм я поръчила. لم أطلبها لم اطلبها. Ас няма да لا اشربها لأني لم أطلبها لا أشربها لاي لم أطلبها زشت نذاات الصاط؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ذجدان السم أنا نبات أنا نباتي؟ аз няма да го ям, защото съм вегетарианец. Ле-акулуху ли е ние небети? Ле-акулуху ли е небети?